أكثر أخي من الصلاة على الحبيب فإنها نور نور يديء بنوره أكثر أخي من الصلاة على الحبيب فإنها نور نور يديء بنوره أكثر أخي من الصلاة على العبيب فإنها نور نور يديع بنوره أكثر أخي من الصلاة على العبيب فإنها نور نور يديع خشوع علىها تكن الوسيلة كي تفوز بقربه ودم صلاتك في خشوع علىها تكن الوسيلة كي تفوز بقربه ودم بإخلاص وتولد شوك لتكون أقرب qalbi litakun aqraba ma yakunu li qalbi aqtir aqtir aqtir ukhayya aqtir aqtir aqtir ukhayya aqtir aqtir aqtir ukhayya aqtir aqtir أثيرُ خيَّب من الصلاة على الحبيب، أثيرُ خيَّب من الصلاة على الحبيب، فإنَّه نورٌ نورٌ يضيء بنورِه، أثيرُ من الصلاة على الحبيب، فإنَّه نور نور يديهم لنوره إن رمت أنت حيا وقلبك آمير بالنور صل على النبي وآله إن رمت أنت حيا وقلبك آمير بالنور صل على النبي وآله أوشعت شئت يوم رك الزمان بصفي فجعل منا الصلوات رت يومه فجعل منا الصلاوات رت يومه أثير أثير أثير أخير أثير أثير أثير أخير أكثر أثير أثير أخير أثير أثير أثير أخير أثير من الصلاة على الرّحيم أثير أخير من الصلاة على الرّحيم فإنها نور نور يضيء بنوره أخي من صلاتي على الهبيب فإنها نور نور يطير من نور